السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين الحمد لله العزيز الحكيم الذي قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم قسم عباده إلى قسمين منهم طائع وأثيم وجعل مآلهم إلى إحدى الدارين دار النعيم ودار الجحيم فمنهم من عصمهم من الذنوب فهو على طريق مستقيم ومنهم من قضى عليه بذنوبه فهو عليها يقيم ومنهم من تردد بين الأمرين فالعمل للخواتيم خرج موسى راعيا فعاد وهو كليم وخرج ذنون مغاضبة فالتقمه الحوت وهو مليم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما فأصبح خاتم الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحباء الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة قرآنية وما أجمل أن نسهر مع كلام ربنا عز وجل ونسهر من خلال السهرة القرآنية عبر السيرة النبوية العطرة ويطيب لي أن أرحب بالأعلام والعلماء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيف الدين من علماء مدينة بلبيس ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بفرع أبي حماد شرقية وأستاذ العقيدة والفقه واللغة بمعاهد أنصار السنة مرحب بك فضلت الدكتور بارك الله فيك جزاك الله خيرا وخيرا جزاك نورت صهر القرآني أحسن الله إليك بارك الله أرحب أحبائي بفضيلة الشيخ محمد لبيب من علماء طنطا ومدرس الفقه بمسجد فجر الإسلام مرحب بك فضلت الشيخ نورتنا في الصهر القرآني أحبتي في الله نتكلم عن الإسراء والمعراج وفي الله عز وجل نختم الكلام عن الإسراء والمعراج في هذه الحلقة الرابعة على التوالي وقد أخرج الشيخان الدروس والعبر واللآلئ من خلال سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال تلك الرحلة العظيمة والشيقة والجليلة التي ذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسري به وعرج به إلى السماوات العلى وتوقفنا في اللقاء السابق ونحن نتكلم عن مراء النبي صلى الله عليه وسلم أي الآيات التي رآها في تلك الرحلة وكان الدكتور محمد سيف الدين حفظه الله تعالى كان يتكلم عن الربا. حيث كلمنا عن بعض المرائي الصعبة وشرع بعد ذلك وتكلم عن خطورة الربى وتكلمنا عن معنى الربى لغة وشرعا وذكر دليلا لضيق الوقت سوف يكمل بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع الخطير جدا وكما وعدناكم في اللقاء السابق أتكلم بإذن الله تعالى وناقش الشيخان عن هذه المسائل التي تمس المسلمين في الواقع ولم لا ونحن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور محمد سيف الدين قبل أن نشرع ونكمل ما قد أسلفناه آنفا يعني حب أسأل فضيلتك لماذا يصر الناس على الحرام؟ يعني حضرتك مثلا ذكرت في اللقاء السابق الآية والحديث على حرمة الربا والتعامل بالربا بعض الناس بكوا وتابوا الله عز وجل وهذا جميل والبعض يعني يسمع الكلام وقلبه حجر يعني تقول له قال الله وقال الرسول فضلا عن أن يكمل الآية والحديث لكنه يعني لا يتأثر فقبل أن نشرع في هذا الأمر دكتور يعني عايز فضلك يعني أنا عايز أعرف ليه الناس لما بقوله كذا لا يتأثر القلب فضل يا دكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم وبعد فإن الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولذلك علمنا الله تعالى أن نقول في كل ركعة من كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نؤمن عليها بقولنا آمين وجاء أن يستجيب الله عز وجل منا ذلك الدعاء لأن الهداية لا تكون إلا بيد الله ولأن الهداية أمر عام وفيه خصوصيات فالهداية العامة أن ينشرح صدرك للسير في هذا الطريق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده المؤمنين ثم الهدايات الخاصة أن تهدى لكل عمل بخصوصيته وأن تهدا للتوبة أو الإقلاع أو البعد بداية عن كل ما يغضب الله عز وجل فإذا ما عرضت لك فتنة من الفتن كالربة أو كأكل مال حرام بصورة من الصور الأخرى أو فعل معصية محرمة فإنه لا يعصمك من هذا إلا الله, الله. فإذا كنت دائم الصلة بالله عز وجل والثقة بمولاك والتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن تلك الثقة وهذا وهذه الصلة بالله عز وجل دائماً هي التي تعصمك أو يعصمك الله عز وجل بها من الزلل من الوقوع في المعاصم أما الذين يقعون في الربة ولا تأثرون بالمواعظ فهؤلاء الذين قصت قلوبهم لقلة صلتهم بالله عز وجل وإذا ضعفت الصلة بالله قصت القلوب لا. وكما يقول ابن قدامة في موعظته لولده يا بني إن الرجل المؤمن لا يتأثروا بالموعظة القليلة نعم فتحركه تجاه الله عز وجل الله أما الرجل إذا قسى قلبه فإنه يحتاج إلى المواعظ تلك المواعظ حتى تحرك ذلك القلب القاسي سلم يا رب ولا يقس القلب إلا بالبعد عن الله بسبب معصية الله نعم فهي علاقة متداخلة بين المعاصي نعم وبين الوقوع في المعاصي وأسباب الوقوع في المعاصي نعم إذا رانت المعاصي على القلوب فغلفتها وقست تلك القلوب زادتها بعدا عن الله فزادتها عدم توفيق من الله عز وجل ما. أما إذا أراد الإنسان بداية الطريق فأقول بداية الطريق حتى يلين ذلك القلب لذكر الله ويتأثر بالموعظة في الله وبالله ما. فلا بد أن يبدأ أولا بالاستغفار ليزيل تلك الذنوب الله. ليعود إلى الله عز وجل بقلب نقي طهور فتؤثر فيه المواعظ من أقل كلمات نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح للحق صدوره آمين. آمين آمين. أما عن خطورة الربع دكتور خطورة الربع كما أسلفنا إخي الحبيب فقد ورد ذكره في القرآن الكريم بالترهيب الشديد نعم. فمثلا قول الله تعالى فإن لم تفعله فأذنوا بحرب من الله وبمناسبة هذه الآية أقول لكل من يتعامل بالربا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرا هذه الآية أخاطبك بها يا من تتعامل بالربا بل الإنسان على نفسه بصيرة لأنه يدري ما تحدث له من مشكلات فكثير من الناس يقول منذ أخذ هذا القرض الربوي من البنك أو تعامل بطريقة ربوية والبلايا تلك البلايا تتوال البلايات والبلايا تتوالى عليه وخاصة في تلك المواعيد التي أخذ فيها المعاملات الربوية. صدق الله دكتور. فهو بصير على نفسه وحسيب على نفسه فليتق الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة على مر العصور. من التعامل بالربا فيقول صلى الله, صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن ماجه جاء بإسناد صحيح الربا ثلاثة وسبعون بابا يا الله الربا ثلاثة وسبعون بابا أدناها أقلها أقل هذه الأبواب جرما مثل أن ينكح الرجل أمه في البيت الحرام سلم يا رب سلم أقل هذه الأبواب وإن أربى الربا يعني أعلى أبواب الربا أن يربي الرجل في عرض أخيه سلم يا رب فكأن الغيبة والنميمة نا. هي أعلى درجات الربا وأقل درجات الربا أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام. أعذنا الله وإياه سلم يا رب سازنك دكتور معنا الأخت أم عبد الله من القاهرة السلام عليكم أيها عليكم السلام فضلي يا أختي السلام عليكم. تفضلين مع عبد الله اسمعك أتفضل. أتفضل. أتفضل بس تفضل. نتكلم برش على حقت تفضل. جوزي جوزي حضرتك عايز على على ايه على <تصفيق> عندنا كلها ولا في أوضة نوم ولا في سرير ولا في حاجة خالص وعينه يمين في الأرض. وهو قال هعمل كارت اشخاص ايه هيجيب يعني يي شقتنا فانا حرام ولا حاضر يا أختي إن شاء الله اسمع الإجابة عبر تليفزيون حاضر. أكمل دكتور الفاضل. هذه الحديث وأمثالها التي يخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عليه وسلم. الذي سبق الإشارة إليه نعم باجتنبوا السبع الموبقات والحديث عند البخاري ومسلم نعم اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها أكل الربا نعم من الموبقات يعني المهلكات نا. التعامل بالربا من الأمور المهلكة التي تهلك في الدنيا وتهلك في الآخرة نعم فإذا لم يتحر الإنسان التعامل الصحيح الذي يرضي الله عز وجل فكيف يلاقي الله سبحانه وتعالى وكيف يبارك الله عز وجل له في رزقه كيف يبارك له في صحته كيف يبارك له في ماله كيف يبارك له في عياله كيف يبارك له في حياته إن لم يكن يجتلب تلك البركة من الله عز وجل نا. وإن العبد لا يحرم الرزق بالمعصية يفعلها فلا نا. بد أن يكون فاعلا لكل طاعة يستجلب بهذه الطاعة الرزق الحلال. يا دكتور. الله يبارك فيه. شيخنا شيخ محمد لبيب يعني أمتعتنا في اللقاء السابق باسلوب جديد وجميل جدا في سيرة وهو الدروس والعبر والحكمة وكلمة لي أو شمعنا. يعني كانت دي من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي استفدنا من حضرتك فيها في اللقاءات السابقة طبعا حضرتك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى ثم الثانية والرابعة وهكذا كان جبريل عليه السلام يستأذن يعني السؤال هل السماء أبواب حقيقية ولماذا يستأذن جبريل أعني أوليس, أوليس الله قد أرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل هو المنوط والمكلف بهذا بهذه الرحلة لماذا يستأذن؟ نعم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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسول صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كثير من الناس يتسأل هل للسماء أبواب؟ نعم وهذا من الغيبيات التي نؤمن بها وإن لم نرها نعم فإذا ما جئت له بدليل من القرآن؟ كأنما ألقم حجرا يكذبه في السنة فإذا ما أتيته بدليل من القرآن انتهى الأمر الله عز وجل يقول في سورة النبأ وفتحت السماء فكانت أبوابه القرآن ذكر أن للسماء أبواب والحديث ذكر أن للسماء أبواب فهذا من علم الغيب والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب نعم في كل حركة وكل شيء حدث في الإسراء والمرق من ورائه دروس وعبر نعم. من الدروس والعبر أن جبريل يستأذن ليوصل لنا أدب الاستئذان الرفيع نعم. فهناك درسان في هذه اللقطة الاستئذان هذا أدب قيل له من قال جبريل ومن معك قال محمد أو قد بعث إليه عليه الصلاة والسلام قال نعم هنا أدبان الأدب الأول أدب الاستئذان الرفيع وهو موجود في سورة النور مبسوط لا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الغير بيوتك حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لا. وقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم لا. فأدب الاستئذان موجود وهو من شريعتنا من ومن هدي نبينا صلى الله, صلى الله عليه وسلم هذا أدب الأدب الثاني إذا قيل للمستأذن من لا يقول أنا ما. لأن أنا لم تعرفه كأنه ما قال شيئا ما. لذلك ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال جئت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب فقال من فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا وكأنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام ليه؟ ما أنا؟ لأنه من قال أنا فلم يعرف نفسه يقول أنا فلان بكونته أو باسمه فيعرف نفسه فإذا معرف نفسه أصاب السنة وإذا لم يعرف نفسه لم يصب الصنّ فهنا نتعلم أدبني من فعل جبريل عليه السلام يوصلنا هذه الآداب. الأدب الأول أدب الاستئذان الأدب الثاني أن من يقال له من يقول فلان ابن فلان أو يعرف نفسه أو أبو فلان فهنا أدبان نتعلمهما من هذه اللقطة من جبريل عليه السلام طيب هل يشوفنا لو أردنا أن نسقط على الواقع هل جل الناس الآن عندهم أدب الاستئذان؟ المفروض في المسلم أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. صلى الله القرآن أدب الاستئذان جاء في سورة النور No. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه يعني قال لأحد أصحابه اخرج إلى هذا فعلمه أن يستأذن no. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نظريا وعمليا علم أصحابه هذا الأدب الرفيع ليه؟ لإنما جعل الاستئذان من أجل النظر no. فعدم الاستئذان سيجعل الداخل يؤذي ويؤذى نعم no. يؤذي اذا نظر الى عورات وهو في نفس الوقت يؤذي. لا احراج بيصدق فلكي... على الباب وتلاقيه يعني يكاد يكون دافل حتى من الادب ان من اطرق الباب يعني يقف عن يمينه او عن شماله لا. ولا يجعل بصره داخلا قبله لا. فانما جعل الاستئزام من اجل النظر فمن هذا الادب ايضا ان يقف على يمين الباب او على يسار الباب ولا يجعل بصره يتقدمه في الدخول طب لو قال لي ورجع يا شيخنا وإذا قيل لكم مرجعوا فارجعوا هو حضرتك بيقول لك أنا يسرني أرجع أرجع إزاي؟ إذا أنا بطلع في قناة الحافظ قل لي رجع تبش عارف أنا مين؟ زي أرك لو تأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي القرآن وإذا قيل لهم ارجعوا فارجعوا وربما يكون في الرجوع أفضل من الدخول ربما لم يتهيئ البيت الاستقبالك والبيوت عورات نعم أحسن تشك نتأسف ما قاله شيخ محمد لبيب ونرجع است استأذنك دكتور إلى الأخ ثم عبد الله من القاهرة لنيا سألت سؤال في سياق حلقتنا يعني كنا نتكلم ان بعض ناسها دكتور يقول لك طب انا هقترض من البنك عشان مخمصة عشان ضرورة ايه هي الضرورة فيها يقول لك انا عايز ابن البيت التاني او عايز اجوز ابني او عايز مسلا جيب الدش فهي الاخت امو عبدالله من القراءة بتسأل بتقول ان زوجها موظف وان الاساث البيت حرك سيمات السؤال اتفضل ان اقول ايه الاختنا امو عبدالله الحقيقة ان التكاليف الصرعية اوامر من الله سبحانه وتعالى نعم ينبغي ان يقف عندها العبد المؤمن الذي يخاف الله تعالى نعم وهو يأتمر بأمر الله خشية العقوبة من الله عز وجل ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى سبب. فهو القاف المؤمن وقاف عند حدود الله لا. وهذه التكاليف وهذه الأوامر الشرعية لا تتحول لا يتحول الحل إلى حرام أو الحرام إلى حل إلا بضوابط وضعها الشرع ولم يضعها أحد لنفسه م. من ذلك مثلا تحريم الربا هل يجوز أن يتحول الربا إلى حلال؟ لا طبعاً هل هي هل هناك ضرورة تحول الربا من حرام إلى حلال؟ الضرورة التي أناط بها الشرع تحويل الحرام إلى حلال هي إنقاذ النفس المعصومة من الهلاكة والموت. فإذا أوشكت النفس المعصومة على الموت والهلاك ولم يكن في إنقاذها إلا شيء من الحرام جاز استعمال ذلك الحرام لأجل إنقاذ تلك النفس المعصومة طيب زنك دكتور هاد ربما فيه بمعنى في أخ سألني النهاردة وقال لي دلوقتي أنا مثلا عندي ابني أو عندي مشكلة علي شيك وهتسجن يدفع يا سجن وروحت الكثير من الناس عشان خطر أخذ منهم سلف قرض فأبو فهل يجوز له هل هذه ضرورة؟ يعني إذا الكلام, انطبق يعني الكلام حضرتك ينطبق على هذا المثال أم لا؟ الضرورة نقول يعني مثلا إذا كان الرجل سيموت من الجوع نعم وليس أمامه إلا ميتة والميتة حرام تمام فقال أهل العلم يجوز له أن يأكل من هذه الميتة ليس مطلق ما كل شيء بقى برحتي بقى لا وإنما يأكل بما يسد الرمق ده. ويبلغه إلى الطعام الحلال تمام مثال آخر رجل يموت من العطش نعم وليس ماء حوله نعم ليس إلا خمر نعم فهل يجوز أن يشرب من الخمر والخمر حرام نعم إذا كان سيموت من العطش جاز له أن يشرب من الخمر أيضا بما يسد الرمى مش كوبة والتي نعمة تلاتك ويوصله يعني ويعينه نعم إلى أن يصل إلى الماء أي إلى الحلال طمعا فاذا كان هذا المثال الذي ضربته فضيلتكم إذا كان سيصل الإنسان إلى الموت فما ينقذه من الموت جاز بالقدر الذي ينقذ من الموت ما لكن إلا لم يكن موتا سج ما, ما المانع عن يسجن؟ يسجن ولا يأكل حراما يسجن ولا يقترض ربا لأنه إن اقترض الربا لأجل دفع السجن فإن هذا الاقتراض يجلب حرب الله تعالى عليه نا. فلا يتحول ذلك الحرام إلى حلال أبدا فليس هناك في حياة المسلم ما يسمى بالضرورة من أجل التعامل بالربا نا. إلا إذا كان يعني نظر مثال متعلق بالربا إلا إذا كان أسرة ستموت هلكة من الجوع نا. ولا سبيل أبدا من مد الأيادي للتسول يعني إن وصل الأمر لأنه لا يجد عمل لا ولا يجد شيء ولا يقوى على شيء ولا أحد يعطيه ولا سبيل إلى أي شيء من الأمور الحلال فإن اضطر إلى التسول جاز له التسول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجيز وسلم لمن يستحق ذلك فإن تسول ولم يجد وإن سرق إن سرق بما يقوت به عياله لا تقطع يده فيما يقوت به عياله الله أكبر. إن كان محتاجا نعم. إن سرق من أجل هذا وطبعا هو لما هيسرق من أجل التقويت هيسرق القليل الذي يكفي من نعم. أجل القوت نعم. إن لم يجد ما يسرقه فجاز له أن يعلو بالحرام أكثر من ذلك مثل التعامل بالربا من أجل أن يحصل على أقل المال لا. للوصول إلى الطعام الذي ينقذ به هلكة نفسه أو هلكة عياله من الموت لا. في غير ذلك لا يجوز دكتور لا. بالنسبة للمسألة السجن ممكن السجن مثلا يعني يقول قائل يتعدل لخمس سنين سبع سنين وربما يقول إن هو يحوله الى مجرم يعني الشاب اللي هيسجن ده دي بعض, بعض الاقاويل حركة ترد عليها يعني بال بالاقرار او بالانكار لك مثلا انه هيسجن كم سنة وده شاب وممكن مثلا انه الشاب ده يحول إلى أن هو يبقى مجرم او يتعرف على المجرمين فالرد على هذا الكلام ماذا نقول؟ الرد على هذا الكلام ان العقوبة قد شرعت من لا. أجل رضع الآخرين نا الذي يأخذ أموال الناس ولا يريد أداءها فإنه يتلفه الله عز وجل نا أما الذي يأخذ كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه لا. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله نا فهذا الرجل أخذ أموال الناس أراد إتلافها بدليل أنه وصل به الأمر إلى السجن نا والسجن إتلاف له وإطلاف لحياته وإطلاف لأخلاقه فهي عقوبة وتعزير من ولي الأمر لهذا الشخص الذي يريد إطلاف أموال الناس فالأصل أن الإنسان إذا ادان دينا لابد أن يكون عنده النية في أداء ذلك الدين فان كان صادقا في نيته فإن الله عز وجل سيؤدي عنه فنحن نتعامل مع الله تعالى وليس السجن في هذه الحال أبدا بضرورة تؤدي إلى الاقتراض الربوي أبدا آه. لا يباح ذلك والله أعلم حسنت عالم. دكتور جاءني سؤال أيضا في هذا المدمار يعني تقول أخوها ضحك عليها لها امضي عشان تبقي ضامنة ومضاه على شكات برضو وراح هو تعامل بالربا وشرب الخمر وصرف الفلوس وهي أصبحت الآن برضو إما أن تقترض بالربا لأنه ما فيش حد رضي يسلفها وحاولت أنها تتسول أو ما إلى ذلك فليس لها سبيل فماذا تفعل؟ يا أخي الفاضل لابد أن نغلق من حياتنا ما يسمى بالربا تمام لا يوجد في حياتنا ما يسمى بالربا أحسنت لها أن تلجأ إلى أهل الخير وأهل لا. الصلاح وستجد في المسلمين بفضل الله وهم كثر لا. ما أكثر من يتصدق لا. ما أكثر الدور التي أقيمت لأمثال هؤلاء لا. للمساعدة والوقوف إلى جانبهم وإنقاذ أمثال هؤلاء لا. وإن كانت صادقة مع الله وأنصح كل من يقع في مثل هذه المآزق لا. أن يديم الاستغفار فإن الاستغفار يفرج الله عز وجل به جميع الهموم نا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال, بأموال وبنين, وبنين ويجعل لكم جنات وهيجعل نا. لكم أنهارا ربنا هيديها أموال تسد ديونها ويجعل لها جنات ويجعل لها أنوار فضلا نا. عن الديون التي قضتها بد للإنسان أن يكون مصدقا بما جاء من عند الله عز وجل فالإيمان الصادق بكل ما جاء من عند الله هو الذي يحل جميع المشكلات فإذا أدمنا الاستغفار فإن الله عز وجل يزيل جميع الهموم وفي الحديث وإن كان ضعيفا لكنه ينبثق من هذه الآيات الكريمة من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب نحن لا نتكلم خيالا وإنما والله نتكلم يقينا واقعيا وحقيقيا، فالله عز وجل قادر على أن يحول حيات هؤلاء البؤساء إلى سعادة تامة إذا حولهم حياتهم من قطيعة بالله إلى صلة بالله عز وجل. سنتا دكتور بارك الله بارك. فيك، بارك في حضورك. سنعود لفضيلتكم في قضايا كثيرة تشغل المسلمين. شغنا شيخ محمد لبيبي يعني أتحفنا بفائدة من فوائد الإسراء والمعراج. تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حلقة. نعم. وأنت ذكرت في الحلقة الماضية هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخرج لم يجد البراق؟ نعم. لم يربطه ما. فقلت لك هذه عادة ما. والحقيقة من وراء ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا شيئا وهو أعقلها وتوكل ما. لما جاءه الأعراب وقال يا رسول الله أعقل الناقة وأتوكل أم أتركها وأتوكل ما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أعقلها وتوكل صلى الله عليه وسلم فإن التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب ذلك لأن التوكل هو عمل القلب والأخذ بالأسباب عمل الجوارح ولا تعارض بين عمل القلب وعمل الجوارح لا. الجوارح تعمل والقلب يتوكل ويعتمد على الله عز وجل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل لأمته أن يتوكلوا وأن يأخذوا بالأسباب نعم فالاخذ بالاسباب لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم وإلا فتركوا الاسباب طعن في الشرع نعم وتركوا التوكل طعن في الإيمان السادة هناك يا معنا الأخت محمد بن سويف السلام عليكم الأخ محمد معلش أنا ما سمعتش الأخ محمد بن سويف السلام عليكم عليكم السلام أهلا تفضلي أخوه الحبيب سمحتنا أنني سمع يا صفة طيب السلام عليكم سماني كده اه كده سمعت تفضل يا اخي الحبيب اه شاء الله خي انا عندي مشكلة شخصية محتاجة كده عم الشيخ فيها تفضل تكلم انا انا عم الشيخ فيه كان عندي مشكلة بتاع بيت ورث. نعم الجماعة عندنا في ايه الاخوات اللي هم احنا يعني احنا اثنين يعني اثنين. اخوات اللي هم من اه من, من, من ام الثانية الأخ محمد معذرة إن شاء الله عاود الاتصال وانا بإذن الله تعالى أكمل يا شيخنا الحبيب تفضل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا الأغذب الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم. ومن ذلك أيضا أن الإسراء كان ليلا نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب أسفاره بالليل نعم. والسير بالليل له فضيلة يعني من حيث الطبيعة ما. أن الليل له نسمات والجو فيه بارد ما. ومع النسمات والجو البارد ينشط الإنسان في السعي وفي المشي ما. من غير إرهاق ولا شمس ولا شيء من ذلك خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أناس رضي الله عنه قال وعليكم بالدلجة ما. فإن الأرض تطوى بالليل ما. والدلجة هي السير ليلا ما فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث أمته على السفر ليلا لأن الأرض تطوى بالليل فالإنسان نعم. يسير بالليل أطعث ما يسير بالنهار نعم. في نفس الزمن نعم. الذي يسيره بالنهار. سبحان الله وكان إشارة لطيفة أن ال المعرج الإسراء والمُجد كان بالليل ما كان بالنهار أكيد هو كلمة أسرى تعني السير ليلا كلمة أسرى تعني السير ليلا ومن تلك الفوائد أيضا. فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بنبي الله موسى ما. وقال أنه فرض عليه خمسون صلاة قال إن أمتك لا تطيق فإني جربت الناس قبلك ما. هذا يعطي أيضا فإذا أن التجربة تعطي خبرة ما. والخبرة المبنية على التجربة تكون أعلى من مجرد المعرفة النظرية يعني ليس, مجرد. ليس من درس نظريا كمن مارس عمليا فهذه ايضا فائدة استاذنك يا شيخ معلش محمد من المنصوره السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخوي الحبيب يا مرحب بيك لا الله يخليك لو سمحت عندي سؤال يا شيخ بس ممكن اقوله تفضل يا حبيب كان في يعني مرأة كده فزنته بتاعه وحس بالذنب يعني نعم فاي موقفها وكده هي حاسه بالندم وحاسه بالذنب يعني حاضر نعم. حاضر ان شاء الله سنجيبك بإذن الله تعالى تفضل يا شيخ ف الذي نصح به نبي الله موسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بناء على تجربته مع بني إسرائيل نعم وبنو اسرائيل بشر من ضمن البشر والبشر أسوى بعضهم ببعض في هذا المجال وإن كان بني إسرائيل يعني مع سيدنا موسى نعم. كان لهم مواقف صائع صعبة آزوا فيها نبي الله موسى عليه السلام نعم. فأعطاه الخبرة العملية التي مرسها مع البشر نعم. عليه الصلاة والسلام فدل على ان الخبرة المبنية على التجربة يعني أعلى من مجرد المعرفة النظرية يعني اللي يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب ولا أه. اسأل طبيب مجرب هو طبيب مجرب طبعا أفضل من طبيب غير مجرب نعم ربنا يبارك في حضرتك نعم, نعم. الله يفتح عليك يا شيخ محمد ربنا يبارك في حضرتك الله شيخنا الدكتور محمد سيف هنعود لقضية حكم بيع التقصيد أنا بشتري مثلا التلاجة مثلا فوري بألف جنيه وإصط بألف ونص بشدي زيادة هل هذا ربا؟ بعض الناس يقول لك التقصيد حرام وبعض الناس يقول لك التقصيد حلال فيعني نريد يعني أن نستوضح ذلك من فضلاتك أن كثير من أهل العلم أجرى اسم الربع أجرى اسم الربع على كل المعاملات المحرمة يعني كل ما ورد من بيوع حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلها العلماء في معنى كلمة الربع ومنها صورة من صور البيع المحرمة هي صورة بيع العينة نا وهذه الصورة تفصيلها أن الرجل يذهب إلى التاجر نا فيشتري منه مثلا على سبيل المثال غرفة نوم نا ويقول له بكم هذه الغرفة يقول بعشرة ألف نا وبالتقصيد يقول له باثني عشرة ألف نا يبقى بعشرة كاش كاش بتنشر يعني وبتنشر التأسيت. تمام. فقول له طب أنا هأخدها بتنشر تأسيت. يكتب. نعم. الأوراق اللازمة فيكتب نا. الأوراق اللازمة ويصبح هو مديون بكام بتناشر. بتناشر عليه. نعم. فيرد يقول للتاجر طب أنت تشتريها مني بكام يقول له أشتريها منك بسبعة آلاف. يا الله. طيب هات السبعة آلاف. نعم. ياخد منه السبعة آلاف. نا. ويمشي وفي جيبه سبع جنيه لكن عليه عند التاجر كان اتناشر ألف, الف. أو يقول له هستجع منك بعصر تلاف يقول له طب هات العصر تلاف يدي له العصر تلاف ويمشي وعليه اتناشر ألف جنيه نا. يبقى عليه ورق باثناشر ألف جنيه وهو في جيبه عصر جنيه نا. هذه الصورة في حقيقتها تعامل بالربع نا. فقد أخذ عصرة ألاف وسوف يرد اثنى عصر, اثني عصر ألف تمام يبقى هو هيرد أكتر مما أخذ يبقى دي صورة تعامل بالربا نعم وأدخل غرفة النوم وسيط في التعامل الربوي من أجل الوصول بالحيلة سبحان الله إلى التعامل الربوي تحايلوا على من؟ فهذا، هذه الصورة بهذا الشكل نا. سماها أهل العلم بيع العينة وهي عين ما نهى عنه نا. النبي صلى الله عليه وسلم الله في الحديث حديث الصحيح الله. الذي نهى فيه عن بيع العينة نعم طبعا حديث النهي عن بيع العينة يبين نا. أن البيع بالتقسيط أصلا حلال تمام فعندما أشتري شيء بالتقسيط بالصورة الطبيعية الصحيحة هذا الشراء في حد ذاته يعني أنا أشتري غرفة النوم بـ 12 ألف نعم شلت غرفة النوم ومشيت نعم وباع لي 12 ألف بالتقسيط كل شهر أدفع مبلغ نعم هذه الصورة لا،, لا شك أنها حلال تمام صورة التقسيط لا شك أنها حلال ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع العينة وبيع العينة هو بيع مترتب على البيع بالتقسيط، نا. فلو كان البيع بالتقسيط اصلا حرام لنهى عنه من باب أولى مطلقة. وترك النهى عن بيع العينة، لكن لما نهى عن بيع العينة المترتب على البيع بالتقسيط كان ذلك دليلا م. على أن هذا البيع في ذاته حلال، طمع. فيجوز البيع بالتقسيط، وبنسبه البيع بالتقسيط. لابد من شروط حتى يصير البيع بالتقسيط حلالا ما هي شروطه دكتور؟ ما هي الشروط أولاً؟ ألا يقع المسلم أثناء البيع بالتقسيط في حديث النهي عن بيعتين في بيعة؟ تمام. بمعنى أنا راح أشتري غرفة نوم. الرجل قال لي أو راح أشتري سيارة. نا. فقال لي هذا البائع السيارة دي بخمسين ألف عاجل وبسبعين ألف. لو هتدفع عشر تلاف قصة الباقي نعم فأنا لازم أوضح أقول والله أنا هدفع مؤدم كذا هيقول لي تبقى في الـ في الـ في الإطار ده السيارة هتقف على سعر سبعين ألف مثلا وهتدفع كل شهر كذا في بهذه الصورة هشتري السيارة وأمشي خلاص كذا البيعة سليمة تمام. لكن لو جيت بعد يومين قلت له والله أنا مش هقدر أدفع نا. المبلغ دوت است لكن قدرت أتصرف لك في الخمسين الف تفضل بقيت التامنة العربية بصورة الكاش او بصورة العاجل يعني نعم وإلغي البيع بالتأصير سازنك يا دكتور معنا الاخ عرفة من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا اخي الحبيب تفضل السلام عليكم بركاته الحبارك الشخاخر تفضل انا بالوقت جبت الخارج اه هل له كفارة أو, أو حاجة من هذا القبيل يعني؟ سؤال جميل نعم حاضر حاضر يا خرف ان شاء الله أكمل الدكتور فأنا اشتريت دلوقتي السيارة بصورة التقسيط نعم فجيت بعد يومين أو اشتريت غرفة النوم بصورة التقسيط أو اشتريت التلاجة بصورة التقسيط نعم فأاجي بعد يومين وأقول له خد الفلوس كلها اللي هي تمن الفوري تمام خذ الفلوس كلها أه ويلغي موضوع التقسيط ده خالص تمام أصبح أنا اشتريت التلaga مثلا مرة بالتقسيط ورجعت اشتريتها هي نفسها مرة بالفور تمام وهي التلaga شيء إيه واحد حاجة لو... واحدة جرى عليها بيعتين لو جات الفلوس كلها البيع دكتور البيع الأولانية الغناها نا والبيع التاني عايزين نمضيها تمام ففي الحالة دي أنا اشتريت ببيعتين وهي بيعة إيه واحد تميه. دي صورة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام حلها إيه؟ نعم حلها لو أنا عايز ألغي البيع بالتقسيط أرجع التلاجة لصاحبنا نعم وأخذ العربون اللي دفعته ونقطع الورق يبلغين البيع الأولى تمام وبعد كده أجري باعة ثانية أشتري بالفوري تمام دي طبعا الصورة اللي ترضي الله سبحانه وتعالى ومن سبحانه وتعالى. يتق الله نعم فهو يسير بذلك نعم يبقى أول شرط من شروط إن أنا أشتري بالتقصيد بالصورة الحلال أنه ما يكونش فيه بيعتين في بيع واحد نا. تاني شرط وده اللي بيقع فيه كل الناس نا. للأسف الشديد إلا من رحم الله أنه ما يكونش فيه شرط في عقد البيع اللي هنشتري به السيارة أو غيرها ما يكونش فيه شرط أنه لو أنا أتأخر في قسط من أقصات نا. البيع اللي, اللي عليا مفوط أدفع كل شهر ألف جنيه ما. فأنا ه... في شرط عليا لو تأخرت في شهر من الشهور يبقى الألف جنيه مش هدفعه ألف جنيه هدفعه زائد الفيدة المتفق عليها في بداية التعاقد يعني الألف تندفع ألف ومية أول شهر لو م. تأخرت شهرين يبقى ألف وميتين وعشر لو تأخرت تلت شهور يبقى ألف و... مثلا يعني م. وهكذا تجد ان كل ما تأخر القصط بيجي عليه غرامة أزود وأزود ما. فهذه الغرامة من قبيل التعامل بالربا حتى لو حتى لو ما. هأسدد الأقصاد في مواعيدها فمجرد وجود هذا الشرط في بداية التعاقد ما. يجعل التعاقد تعاقد ربوي ما. ولا يجوز التعامل بتلك الصورة يبقى عشان أتعامل بصورة إسلامية صحيحة ما يكونش فيه شرط أن القسط اللي يتأخر عليه غرامة ما يكونش الشرط موجود طبعًا. حتى لو سأنفذ ذلك الشرط ولا أوقعه يعني مش هتأخر أبدا لا. يعني هيخلص التعامل من غير ما يكون أخرت ولا إست لكن وجود الشرط في بداية التعاقد يجعل التعاقد ربويا الله أعلم أحسنت يا دكتور <تصفيق> شيخنا الشيخ محمد لبيب ذكرت كلام جميل جدا يعني منذ قليل وقلت أن سيدنا موسى يعني أشار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر التخفيف لأنه جرب الناس طب سيدنا محمد لم يطلب منه النصيحة هل يجوز يعني نتعلم من ذلك هل يجوز أننا يعني أعطي النصيحة لمسلم دون أن يطلبها مني هذا الموقف يعلمنا هذا الأمر نعم وهو بزل النصيحة لمن يطلب ولمن لم يطلب نا. لأن النصيحة واجبة على المسلم تجاه المسلم يعني إذا رأى مسلم بمسلم شيء نقيص أو شيء من ذلك أو بسيابه نجاس وجب عليه أن يبلغه بها نعم سواء علم بها أو لم يعلم الطرف الآخر يعني نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدنوا النصيحة قيل لمن؟ نعم. قال لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وخاصتهم أو كما نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهذه النصيحة بزلها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى النصح لكل مسلم نعم النبي بيعه على الإسلام والنصح لكل مسلم فكان جرير رضي الله عنه لا يبيع بيعا إلا عرف عيبة عملا بهذا الحديث نعم وفي, وفي مرة رأى جرير ابن عبد الله رضي الله عنه رجلا اشترى ناقة نعم ورأى عيبا بالنقة لم يفطن له الرجل نعم فاستدعاه وقال له يا ابن أخي اشتريت هذه الناقة للظهر ام لللحم نعم قال بل اشتريتها للظهر يعني للركوب وليس للزبح قال ان فيها عيبا ان في خفها نقب نعم وانت لم تره فعد بها فعاد بها الى, إلى البائع فانقصه مئة درهم من تمانها نعم يعني كانت بربعمية بقت بتلتمية نعم فعاد الرجل هذا الى جرير بن عبد الله وقال لقد افسدت علي بيعتي نعم فقال له جرير رضي الله عنه إني بايعت رسول الله صلى الله سلم من؟ على الإسلام وعلى النصح لكل مسلم سازنك الشيخ نعم أنا الأخت داليا من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل زوجي كان ظروف المادية تسمح بالنوع يشتري سيارة بالتقسيط. نعم وحضرتك دلوقتي حصل له ظروف مادية صعبة ما بقاش يقدر يتدل تميه. وفعلاً في الشرط اللي هو بتاع زيادة الفائدة اللي هي بالربا وحضرتك وقتها ما كانش يعرف ان يجي كده فيها فائدة رباوية يعني علمه بالجين ما كانش يعني يصل لهذا الحد تميه. فدلوقتي حضرتك الظروف المدية بقت صعبة جداً ومش قادر يسدد الأقصاد يتركب عليه طبعاً فائدة رباوية حاطف طب حضرتك في مشكلة يوجد أكبر ان هو يعمل استكمال قرض عن طريق شغله بفائدة يعني تعتبر حضرتك مقرنا قانونا اللي هي ستة في المية أو سبعة في المية يعني نعم أو أقل ما يكون نعم أو حضرتك بحيث إنه يقدر يسدد تمن العربية كأنه يسددها كاش الباقي اللي تظله تحاول شو مقابل إنه هو ما يفضلش يتعامل بسوبر ريبة يعني إنه ما يزوده عليه الأصول نعم طبعا دش دولة كافية تحضر يا أختي حاضر إن شاء الله يعني استمعي إلينا عبر التلفاز سنجيبك بيتنا اللي تعال تفضل شكر كانت هذه النصيحة أن أرجع إلى ربك واسأله التخفيف نعم فإن أمتك لا تطيق ذلك نعم لماذا فرضت خمسون نعم وخففت إلى خمس نعم هذا فيه بيان لفضل الله سبحانه وتعالى نعم فالله عز وجل يتعامل مع العباد بالعدل وفوق العدل الفضل والإحسان نعم فأراد الله عز وجل أن يبين لعباده أنه يعاملهم بالفضل وأن الحسنة بعشر أمثالها ولذلك جاء في القرآن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وأقل التضعيف لا العشر لأن هناك ما, فوق ما هو فوق العشر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبعة سنابل في كل سنبلة ما يتحبه والله يضاعف لمن يشاء نا. وقال أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نا. فالله عز وجل يعني يعامل العباد بكرمه وفضله وإحسانه ليس بمجرد عدله الله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. إن الله كتب الحسنات والسيئات نا. فمن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة نا. فإذا فعلها كتبت له سيئة ما. وإذا هم بحسنات فلم يفعلها كتبت له حسنة فإذا فعلها كتبت له عشرة ولا يهلك على الله إلا هالك يعني ما. إذا كان التعامل في الحسنات بالعشرات ما. والسيئات بالأحد وهناك من يهلك فإنه يستحق الهلاك وجدير بالهلاك ما. لذلك قال ولا يهلك على الله إلا هالك لذلك قيل ويل لمن غلبت أحده عشراته نعم الذي, يتع... الذي يعامل في الحسنات بالعشرات وفي السيادة بالأحد ومع ذلك هذه الأحد تربع على الحسنات فكيف يكون شأن هذا وكيف يكون حاله مع الله سبحانه نعم. وتعالى فويل لمن غلبت أحده عشراته ولا يهلك على الله إلا هلك فإذا يعني الله عز وجل عامل الناس بفضله وإحسانه ومع ذلك هناك هلك فما بالك لو عاملهم بمجرد عدله كم يكون عدد الهلكة نعم فالله كريم سبحانه وتعالى يتفضل على على عباده بالمزيد ويعاملهم بالفضل والإحسان نعم. هذا أيضا درس مستفاد من الخمسين وقال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر نعم. هذا هو المراد من وراء هذا الدرس نعم. أنها ستكون خمس في العمل وخمسون في الأجر ورغم ذلك لا يطيقون الخمس فماذا عساهم إن كانت خمس خمسين لو كانت خمسين كي يعني كي كم يكون عدد المقصرين لا. يعني هي خمس وهناك مقصرون فما بالك لو كانت خمسين كم لا. يكون عدد المقصرين في حق الله سبحانه وتعالى وأنهم لو عبدوا الله عز وجل ليل ونهار كما تفعل ملائكة في السماء لقالوا يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك نعم يا شيخنا ربنا بارك في حضرته شيخنا الدكتور محمد سيف حركة ذكرت ان الرجل راح يشتري قدوة نوم بعشر تلاف جنيه مثلا ومضى الورق ولم يأخذها وبعها في نفس الوقت وهذا اسمه بيع العينة وهذا محرم طيب يا دكتور سعد بقى بيروح يشتري قدوة نوم أو بيشتري جهاز أو تلاجة وياخدها فعلا ويروح لتاجر تاني خالص ويبيعها وبيسموها في اللغة الدرجة حرق الأجهزة نعم. ما حكم ذلك؟ الحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم تفضل الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى ويرجح أنه إن نوى أن يبيع قبل أن يشتري إن البيع قبل الشراء فإنه لا يجوز له ذلك ما. وهي بيع عينة إن ما. كان في نيته أن يبيع قبل أن يشتري فليس له ذلك وهذا بيع عينة لكن ما. جمهور أهل العلم على جواز ذلك إن تغير الحيل. التاجر نعم. فاشتريت من تاجر وبيعت لتاجر آخر نعم. فأجاز جمهور أهل العلم ذلك والله تعالى أعلى وأعلم أحسنت يا شيخنا آه. الأخت مو عبد الله من القاهرة الأخت دالية من القاهرة بتسأل بتقول أن زوجها حرق سمت سؤال زوجها شار سيارة بالقسط وعين ظروفه تعثرت جدا فهو دلوقتي مش قادر يسد القسط ده فممكن تتراكم عليه الأمور الربوية أكثر فأكثر فهل يجوز له أنه ياخد بضمن بضمان وظيفته بقيمة أقل عشان خاطر يعني يسدد هذا الذي وقع فيه يعني إذا كنا تعرضنا للتعامل بالربا بسبب الجهل نعم وعدم المعرفة وهذا ذنب آخر نعم يعني الإنسان لابد أن يكون عالما بحلية أو حرمة التعامل قبل أن يدخل فيه نعم لا يجوز للمسلم أبدا أن يدخل في أي أمر قبل أن يعرف هذا الأمر أين موقف الإسلام من هذا الأمر لابد أن يتعلم أولا نعم فإن وقع في شيء بجهالة كما فعل هذا الأخ نعم وقع في التعامل بالربا بجهالة نعم بد إن صادفته أو قابلته مشكلات أثناء ذلك التعامل لابد أن يرجع الأمر إلى تلك المعصية وشؤمها ما. فإذا أراد أن يحل هذه المعصية التي تجلب عليه هذه البلاية فجلبت عليه التعصر في أداء ما. ذلك الدين ما. فليس له أن يحلها بنفس الجنس من المعصية حتى لا يقع في مشاكل أكثر وأكثر لابد نا. أن يكون الإنسان عاقلا لقد تعاملت بهذه الطريقة فجلبت لي هذه المعاملة بسبب جهلي أن تعاملت بالربا جلبت علي المآزق المادية نا. فلم أعد مستطيعا للسداد وهذه مشكلة فهل أعالج المشكلة التي جلبت علي المآزق بمشكلة من جنسها أن أنني أعاملها بطريقة حسنة نا. بما شرع الله عز وجل لا لابد أن أفكر في الوسيلة ولن يعجز الإنسان إذا اتقى الله لا وأراد الحلال لن يعجز أن, أب أن يجد أبدا لن يعجز أن يجد حلا سليما شرعيا مرضيا لله عز وجل فلا يفكر أبدا في طريق حرب وإن فكر في قرض بفائدة أقل 6% 7% 1% 0.5% كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <تصفيق> كل قرض جر نفعاً فهو ربا أي كان ذلك النفع فكل قرض جر نفعاً فهو ربا فلا يجوز للإنسان أن يحل المشكلة بمشكلة أخرى لكن عليه أولاً حتى تحل المشكلة أنصح هذا الأخ وهذه الأخ اولا حتى تحل المشكلة لابد أن نتوب إلى الله من المعصية السابقة No. ومن تمام التوبة أن نجدد العزم مع الله على ألا نعود لمثل هذا no. ثم نستغفر الله دوما ونكثر من الاستغفار فسوف يجعل الله عز وجل لكل عسر يسرى no. ولكل ضيق مخرجة ومن يتق الله يجعل له مخرجة هذا كلام الله no. هذا كلام الله هو اليقين هو الصدق هو الحقيقة الله الذي يدبر الحياة نعم. ويدبر الشؤون كلها هو الذي يقول لي حل المشكلة في قربك من الله وليس في زيادة قربك من الشيطان أحسنت دكتور بارك الله فيك إذن يعني زوج الأخت داليا بنقوله أنه لا يجوز لك مطلقا أن تعالج الخطأ بخطأ من جنسه كما تفضل الدكتور محمد سيف الدين شيخنا الشيخ محمد لبيب الأخ محمد من المنصورة بيسأل بيقول أن في مرأة زنات وقعت في الكبيرة الزنا وتبت إلى الله عز وجل وتألمت نفسيا جدا فماذا عساها أن تفعل؟ تعمل إيه؟ يجب عليها التوبة في الحال والستر على النفس نعم فليس للإنسان أن يفضح نفسه إذا ستره الله سبحانه وتعالى نعم ويحسن توبته وإذا أتى بكبيرة فليأتي بحسنات كثيرة إن الحسنات يزهبن السيئات وحشي قتل حمزة وهو في جهليته نا. وأراد أن يكفر عن هذه عن هذا الزنب الكبير بقتله الحمزة، فذهب وتعمد أن يقتل مسيلم الكذاب رأس كبير في الكفر نا. وفي الردة، وقال قتلت خير الناس نا. في جاهليتي، وقتلت شر الناس في إسلامي نا. ليكافئ تلك بتلك، فيجب على من فعل زنب كبيرا أن يفعل حسنات كبيرة لتفغط على هذا الزنب. ويحسن تعامله مع الله سبحانه وتعالى بعد الناس لما بيخطوء يا شيخنا لك خلاص أنا وقعت في كبيرة فلن يقبل الله صلاتي ولن يقبل الله عبادتي يعني بيبقى عنده يأس لك خلاص أنا كذا بقيت وحش خلاص فهل فعلا ربنا عز وجل ممكن يقبله ويحول هذه السيئات إلى حسنات أم ما؟ هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن أي زنب وإن تفاحش وإن كسر وإن تضاعب فلابد أن التوبة تجب ما قبلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسنت يا شيخ شيخنا الشيخ محمد دكتور محمد سيف الدين الأخ عرفه بيسأل بيقول أنا وقعت فعلا في الربا أو, أو أخ وقع فعلا في الربا وفعل الحرام خلاص الموضوع خلاص يعني خلص أنا غلط بقى. أعمل إيه في كفارة الربا نفسه أو في هل أعمل إيه كفارة الربا أن يقول أستغفر الله العظيم نعم وأن ينخلع من المال الحرام كيف يعني لو قدر أنه يسد الأقصاط مرة واحدة مثلاً ولا إزاي؟ بالنسبة لسداد الأقصاط طبعاً عليه أن يتخلص من هذا الباب بأي طريقة لكن بطريقة حلال وليس بطريقة محرمة من الطرق المحرمة أن يقول ضع وتعجل نا. يعني يأتي إلى المرابي ويقول له أنت لك ألف جنيه تأسيط خد منه مية ويخلص من باقي قال له لا ما يندفعش هو عليه ألف جنيه تأسيط يدفع الألف جنيه تمام. فإذا تسامح المتعامل معاه وترك له شيئا من نفسه دون شرط عليه إجازة ذلك إن تعذره نسده مرة واحدة فيكمل الأقصى له أن يؤدي كل ما عليه تأديبا له يؤدي كل ما عليه حتى آخر قرش نهاية التعامل حسنتوا دكتور شغنا شو محمد لبيبي الوقت يجروا معكم في جديدة جدا وطبعا نحن نفروكنا وعندنا المشاهدين نحن يعني عندنا أسئلة كثيرة جدا حقيقة فسأزيكم بقى نعمل حلقة يعني خامسة ولا ولا ايه رأيكم حقيقة يعني ان مسألة الإسراء والمعراج قد يعني استفدنا منها كثير من الفوائد وفيها فوائد كثيرة جدا نؤجل الفوائد الأخرى إلى العام القادم إن شاء الله تعالى مع الاحتفاظ. بمعلومة بدأنا بها وهي أن الإسراء والمعراج لم يرد فيه حديث صحيح أبدا نعم. في أن الإسراء كان في رجب ولكن الحديث الوارد عن ابن عباس وهو حديث حسن عند الإمام أحمد أنه كان في الثاني عشر من شهر ربيعين الأول أحسنت دكتور شيخنا شيخ محمد لديب في كلمة في دقيقة واحدة كلمنا أربع حلقات في الإسراء والمعراج ونحن نتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي دقيقة ماذا نقول للناس يعني كيف نتأسى بسنة النبي حقا نبقى ايش بتوع كلام بس ازاي فعلا نكون فعلا نطبق السنة من خلال دراسات إلى هذه السيرة في الحقيقة ان السنة فيها اقوال وفيها افعال للرسول صلى الله عليه وسلم فالأقوال نطبقها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليه والتأسي به في أفعاله عليه الصلاة والسلام هناك أفعال وهناك تروك فما, فع فما فعله الرسول نفعله وما تركه نتركه فالسنة هناك سنة فعلية وهناك سنة تركية بل ربما يكون اللسان الحال في تطبيق السنة أبلغ من لسان المقال فحال رجل في ألف أبلغ من ألف يعيزونا رجلا واحدا يعني. أحسن تشك. في دقيقة واحدة دكتور محمد كيف أكون سنيا؟ نعم بارك الله فيك يعني نحن نلتمس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التطبيق والاستفادة في حياتنا العقدية وحياتنا الفقهية وحياتنا في التعاملات فحتى أكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن أكون متعلقا بالقرآن الكريم. متعلما لسنة سيد المرسلين وأرشد إخواني إلى حسن قراءة كتاب زاد المعاد نعم. في هدى خير العباد للإمام ابن القيم عليه الرحمن أحسنت يا دكتور يعني ما أسرع أن يذهب الوقت سريعا سريعا يعني هؤلاء علماؤنا ربنا يبارك فيهم يا رب أحبتي في الله إن شاء الله تعالى في اللقاء القابل بإذن الله تعالى في نفس هذا الموعد, الموعد نلتقي بحضراتكم ونتكلم عن دروس وعبر من تحويل القبلة متى حولت القبلة ولماذا حولت القبلة وهل تحويلها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام تقليلا لشأن المسجد الأقصى وما هي الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نتعلمها من تحويل القبلة وما هي يعني البدع التي يحدثها كثير من الناس أو جل الناس في ليلا النص من شعبان انتظرونا بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل واحجز مقعدك من الآن أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته